You're حيب قلبي الهيب ودمي عدامي يا عبد الله غبيت لاوين يا نور العين رحيت ضامي يا عبد الله احاكي الروح ونيني ونوح ولا لي يا عبده الله قلوب عبره وجروح اسره من ايامي يا عبده الله ونال كبريك بنيه احلام على صدري تعالي ونام أنا الكبريك بنية أحلام على صدري تعالي ونام يا الله يا الله يا روحي وينيتو اظل الليله يعبد الله سهمي الدين وخيهر العين وخيهر له يعبد الله ويني ومينة فيك لو قال على صدري تعالي الله يا عبد الله يا عبد الله الصيد ما هدايك صديق بعديك أضل وحدي يا عبد الله تنادي الروح عليك جروح بدات تدي يا عبد الله رحيت مني وكثار واني شني تودي يا عبد الله أصبي دموع قلب مفجوع يفيت شابدي يا عبد الله قليبك بالعطش ظلظام على صدري تعالي ونام قلبك بين عطش ظمآن على صدري تعالي ونام يا عبد الله يا عبد الله يا الوحيد لو للنداء يا عبد الله سهمي في وخهان عين وخفها الدرو يا الله منيرك بي ودي يا قلبي يا على صدري تعالي الله يا عبد الله نطرت ايام اعيد وتسعدني يا عبد الله أصيد حالي لكين تالي ضعيت مني يا عبد الله دم منحار القلب فرفار صحت يا ابني يا عبد الله يا امالي ويا دلالي شصبرني يا عبد الله قلب امك تفوج اسهام على صدري تعالي ونام قلب أمك تفوج اسهام على صدري تعالي ونام يا عبد الله يا عبد الله I'm afraid بني أخي جو على صدري تعالي منا يا عبد الله يا عبد الله علي يا بني صباح الحزين بعدك يا عبد الله جنيت يمي تصيد همي اهز مهدك يا عبد الله انا غيله ولوليلك قلب ودك يا عبد الله حضن امك صدر ضمك نطر ردك يا عبد الله بأمال حسيب إليك ويام على صدري تعالي ونام بأمال حسير إليك وأيام على صدري تعالي ونام يا عبد الله يا عبد الله صدري تعالي الله ومن أجل لو على صدري تعالي الله يا عبد الله يا عبد الله صف عمرك وقطع عمري يا عبد الله بسهمي القوم رحيت مفطوم فجاع صدري يا عبد الله فرح ما دام ذبيحي حكام دهري يا الله دميعي يجري ألم يبري خطاف صبري يا الله وريدك ذيب حتى الظلام على صدري تعالي ونام وريداك ذيب حتى الظلام على صدري تعالي ونام يا عبد الله يا عبد الله يا We